بسم الله الرحمن الرحيم كافه يا عين صادق ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا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 قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةٍ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سبيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم, فأوحى إليهم أن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 فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سريا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغيا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ عَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَثَتْ بِهِ مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريرًا وهز إليك بجذع نخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوءا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صديا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا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 إنه كان صديقا نبيا إذ قال لِأَبِيهِ يا مَا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يؤني عنك شيئاً يا اباتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا يا اباتي لا تعبد الشيطان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 قال اراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي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 فَلَنعْتَزِلَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا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 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عند رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبيا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية أبيت إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا ومن إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولا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 لا يسمعون فيها لغة إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي مورث من عبادنا من كانت قياء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 فَمَنَ لَنزَعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثِيَّا فَمَن نَّحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قال الذين كفروا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 مكانا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأجهم أجا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا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 <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ بُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ